أعوض اللهم عن ساداتنا ببكر بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا اللهم أجر الحق على ألسنتنا اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا بنتكلم عن آل البيت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم وسلم بنتكلم عن خير هذه الأمة بنتكلم عن الذين محبتهم والقرب إليهم والموده إليهم فرض من الله عز وجل. بنتكلم عن قرة العين، عن حبة القلب، عن دواء الفؤاد عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن آل البيت هم قالوا علي. وقالوا عقيل وقالوا جعفر وقالوا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وابناء النبي وبنات النبي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليهم اجمعين هؤلاء هم اهل البيت او هم آل البيت عند اهل السنه والجماعه ولعلي وصاطمة خصيصة دون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء بعد موت أبناء النبي صلى الله عليه وسلم هم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم علي والحسن والحسين هم في منزلة أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبالتأكيد أن ابن البنت أو ابن الابن أقرب إلى الأصل من أبناء العم والزوجات أقرب إلى الأصلي من أبناء العم أيضا وقلنا أن الآية ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تضخيرا الراجع عند الجمهور أنها نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين وأن الآية الكريمة قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم نزلت هذه الآيات في حق علي وأبناء فاطمة وفاطمة وفي حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم و. قضية الكساء وأن علي رضي الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى علي والحسن والحسين وفاطمة وكساهم بهذا الكساء وقال هؤلاء آل بيتي فهؤلاء أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأكيد أبناء فاطمة ليسوا كأبناء عقيل ليسوا كأبناء جعفر ليسوا كأبناء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وأما أم سلمة لما أرادت أن تدخل معهم ما كانت لتدخل في هذا الكساء مع علي رضي الله عنه وأرضاه وأرضاه لأنه ليس لها بمحرم وأن نساءنا هنا هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أمرنا بهؤلاء الناس بالمودة قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة وأن النبي صلى الله عليه وسلم في غديرهم لما أوصى بالثقلين الذي هو القرآن هو مصدر الشرع وهو كلام الله وهو أصل الدين وأيضاً ثق الآخر هم آل بيت رسول الله وعترة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم آل بيت النبي وقلنا أنه أن الله عز وجل أذهب عنهم جميعا الرجس وختمنا كلامنا بأن الله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل يصلي على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح عن كعب بن عجرى رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك وعلى آل البيت فكيف نصلي عليك وعلى آل البيت وفي رواية فكيف نصلي عليك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وفي رواية وعلى آل إبراهيم وبارك لهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وفي رواية وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقلنا هل يجوز الصلاة على غير آل محمد صلى الله عليهم أجمعين فجاء القول أن الجمهور لا يرون الصلاة على غير آل محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الإمام الشافعي ومن معه يرون جواز الصلاة على غير آل محمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبته في صحيح البخاري أنه قال اللهم صل على آل أبي أوفا أبي أوفا أو أبو أوفا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء بصدقته إلى رسول الله فقال النبي اللهم صل على آل أبي أوفا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على آل أبي أوفا وبعض العلماء. الذين منعوا ذلك قالوا إنما هي صلاة النبي النبي فقط هو الذي يجوز له أن يصلي على غير آل بيت رسول الله وعلى غير الأنبياء أما نحن أحد الناس وأفراد الناس فلا يجوز أن نصلي على أحد فالمسألة فيها القولين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 يصلي على من أصيب بمصيبة وصبر على هذه المصيبة وقال إن لله وإنا إليه راجعون فهنا يجوز الصلاة على أي إنسان فردوا عليهم الذين يمنعون ذلك وقالوا هذه صلاة الله الله عز وجل يصلي على من يشاء ولكنه لم يأمرنا أن نصلي عليهم كما أمرنا أن نصلي على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقالوا هنا الله عز وجل أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا أن نصلي على من صبر على هذه الضراء التي أصابتهم إذن فالمسألة فيها القولين البعض يرى جواز الصلاة على غير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمهور يرون ان هذه خصيصة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اقول بما يقول به الجمهور ولا ننكر على القول الاخر طيب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعرفهم كيف نعرف آل بيت النبي قال العلماء يعرفوا بشيئين الشيء الأول هو الانتساب أن يثبت لهم النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت لهم النسب إلى علي بن أبي طالب أو عقيل بن أبي طالب أو جعفر بن أبي طالب أو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أو حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجال الذين ينسب إليهم فأي إنسان ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب أو إلى جعفر بن أبي طالب أو إلى عقيل بن أبي طالب أو إلى العباس بن عبد المطلب أو إلى حمز بن عبد المطلب يثبت هذا النسب فهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا من ادعى أو من انتسب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا ليس من آل البيت ويدعي أنه من آل البيت روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث وياسل بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء يعني من أعظم الكذب ومن أعظم الادعاء ومن أعظم الذنوب إن من أعظم الفرة أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يوري عينه أو يوري عينه ما لم تر أو يقل على رسول الله ما لم يقله النبي تلات حاجات من فعلها فهذا من أعظم الكذب ومن أعظم الفرة أن يدعي لغير أبيه وهو يعلم يقول في النسب بتاعه وأبيه يبدأ من الأب المباشر إلى الجد إلى الجد الثالث إلى الجد الرابع إلى أي جد إلى ما ينتهي نسبه واحد ما هواش مثلا من آل البيت ويدعي أنه من آل البيت هذا من أعظم الكذب رجل ما هواش مثلا قرشي ويدعي أنه قراشي هذا من أعظم الكذب على الله عز وجل واحد ما هوش من عيلة معينة أو من قبيلة معينة ويدعي أنه من هذه القبيلة أو من هذه العائلة لنسب أو لشرف أو لأي سبب وهو ليس منها فهذا من أعظم الكذب الشيء الثاني أن يري الرجل عينه ما لم ترى يجي الرجل يقول أنا شفت في المنام كذا رأيت رؤيا وهو لم يرى هذه الرؤية هذه من أعظم الكذب والعلماء قالوا يري عينه في المنام أو يري عينه في الحقيقة هو قال أنا شفت كذا وما شفش لكن الراجح أنها في المنام بيجذب على نفسه في المنام أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم او يقول انا شفت الشيخ فلان او يقول اي رؤية ولم يراها فهذا من اعظم الكذب على الله عز وجل والثالثة ان يقول على رسول الله ما لم يقل يجيب لنا كده يالف لنا حديث ويقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى البخاري من حديث ابي ذر رضي الله عنه وارضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب لم يرح رائحة الجنة اللي بيدعي نسب غير نسبه ده نوع من أنواع الكفر العلماء قالوا هو يقارب الكفر الحقيقي، وبعض العلماء قالوا هو كفر، وبعض العلماء قالوا هو كفر دون الكفر. النبي يريد أن يبين أن هذا من أعظم الذنوب. وروى سعد بن وروى البخاري أيضا أو عفوا رواه مسلم في صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص وأبو بكر الصقفي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الاثنين يقولوا سمعنا رسول الله بأذني هاتين يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه حرمت عليه الجنة من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه حرمت عليه الجنة وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري من ادعى إلى غير أبيه فهو من أهل النار من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فهو من أهل النار تخيلوا هذا الموضوع قمته وأهميته ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم يحرج على الصحابة كل هذا التحريج وده درجة من درجات الكفر أو يكاد يصل إلى الكفر وده من أعظم الكذب ومن أعظم الفرة وحرمت عليه الجنة وأنه من أهل النار كل ده في في مين؟ في واحد يقول أنا من العيلة الفلانية أو أنا من القبيلة الفلانية وهو ليس من هذه القبيلة وليس من أهل هذه القبيلة وهو يعلم أنه ليس من أهل هذه القبيلة الإمام البخاري والإمام مسلم اتفق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر ده حديث متفق عليه لا ترغبوا عن غير آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر يعني إيه الكلام ده؟ يعني لا تنتسبوا إلى, أهل... إلى غير آبائكم ومن انتسب لغير ابيه فهو كفر تخيلوا الموضوع قد ايه يا جماعة؟ ويجي ناس بمنتهى البساطة يقول لك أنا من الأشراف أنا من السادة أنا قراشي أنا مش عارف من العيلة الفلانية وهو يعلم أنه ليس من هذه العائلة ولا من هذه القبيلة ولا من أهل هذه الديار ده يعني هذا من الكبائر من الكبائر أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو ينسب نفسه إلى نسب ليس بنسبه أنا بأكد على الموضوع ده ما بالك بقى ده لو ايه كلام ده في اي حد إن هو ينتسب الى اي حد ينتسب الى اي قبيلة ده كفر وحرام عليه الجنة وهو من اهل النار وهو من اعظم الفرى على الله عز وجل وهو من الكبائر لو حد ادعى الى اي حد قال لك انا اريب اي حد واي حد ده حد يا. انا اريب الملك الفلاني ولا الرئيس الفلاني ولا العيلة الفلانية ولا الدكتور فلان ممن علتي ما بالك بقى لو انتسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يستوي الانتساب الى عائله من العائلات او الى شخص من الاشخاص مع الانتساب للحسن او الحسين او علي او رسول الله او عقيل او جعفر او العباس او حمده يستوي من وجهة نظري وفي رأيي لا يستو إطلاق من انتسب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه ليس من آل بيت أنه ليس من آل بيت رسول الله فهذه مرحلة من مراحل الكفر هذه مرحلة من الذنوب ومن الكبائر حرمت عليه الجنة أصبح من أهل النار من ادعى أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه ليس من آل بيت رسول الله فهو على درجة من درجات الكفر فحرمت عليه الجنة فهو من أهل النار فهذه من أعظم الكذب هذه من أكبر الكبائر الناس اللي بيروحوا للنسابه أو لجهات معينة ويجيبوا شهادة إنهم من ال بيت رسول الله ويدفعوا فلوس أو يجيبوا وسط أو يعملوا أي حاجة أو يكذبوا بأي طريقة كانت ويقولون أنهم من ال بيت النبي ذنب عظيم جدا جدا جدا ومن الكبائر فإذا ثبت أن هذا الرجل أو هذا الإنسان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتنا له الحقوق التي عندنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي الوسيلة الأولى لنعرف بها آل بيت رسول الله الوسيلة الثانية أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أوصانا بهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين أمرنا الله عز وجل بالمودة إليهم أنهم على الإسلام وأن الله أذهب عنهم الرجس آل بيت النبي الذين نحبهم ونتعبد إلى الله ونتقرب إلى الله بحبهم هم وصفهم النبي وصفهم الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واحد لا بيصلي ولا بيصوم ويعني الدخان في ايده والسجاير والمخدرات و... وسرته يعني مهببه بهباب ويجي يقول لي انا من أهل البيت اعمله له ايه أدعو الله عز وجل له أن يهديه ليه؟ لأن الله عز وجل لم يذهب عنه, عنه الرجس ما هو الرجس؟ قالوا الكفر قالوا الفسق قالوا الظلم والجور قالوا الفساد قالوا الابتداع قالوا أي أمر مزموم فهو من الرجس إلا ما كان من اللمم يعني صغار الأمور واحد بيشرب خمره ده ريتس ولا مش رجس ويقول لك انا من اهل البيت طيب الله عز وجل لم يذهب عنك هذا الرجس لا اكذبهم العلماء يقولون الناس امناء على انسابهم اما يجي واحد يقول لك انا ابن فلان او انا من العيلة الفلانيه اوعى تقول له لا لأن انت كده بتتهمه في عرضه بتتهم امه او جدته او جدت جدته او او او, أو, أو بالزنا وهذا بعض العلماء يقولون فيه حد القذف ميجي واحد يقولك انا من الى البيت وانت شايفه يعني من اهل الزنا من اهل الفجور من اهل الظلم اوعى تقوله انت مش من الى البيت حاضر اهلا وسهلا اهلا وسهلا بك تدعو الله عز وجل أن ان يهديهم لكن في قرارة نفسي في قرارة نفسي هو ليس من أهل البيت الذين قال فيهم الله عز وجل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هذا قول لجمهور العلماء أن من علامات الانتساب إلى آل البيت الطهارة والطيب وذهاب الرجس عنهم وبعض العلماء قال. هو من أهل البيت ولكن يجوز أن يكون في أهل البيت من يعني ليس على عبادة ولكني لا أميل أبدا ولا أرتاح أبدا إلى هذا القول يبقى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يثبت لهم هذه الأهلية بالانتساب وصحة النسب وبصحة الحال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن للرحمن أولياء وللشيطان أولياء فكيف نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قال اعرض حالهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فإن رأيت حاله موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله فهو من أولياء الرحمن وإن رأيت حاله مخالفا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الشيطان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام مطهرين وطاهرين أذهب الله عز وجل عنهم الرجس الفسق والظلم والكفر والفجور وكل الكبائر والذنوب الكبيرة إلا ما كان من اللمم الذي هو عند كل الناس لأنه ليس هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بيت النبي هل هم معصومين من الزنوب والمعاصي؟ ابدا ليس هناك معصوما إلا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة ليس هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم آل بيت النبي معصومين من الزنوب والمعاصي أبدا لكن ليس حالهم أنهم من أهل المعصية يمكن أن يرتكب زنبا أو معصية أو لمم نعم ويتوب ويستغفر لكن ان يكون من اهل المعاصي ومن اهل الذنوب ومن اهل الكبائر ابدا هل ابو بكر وعمر وعثمان وعلي معصومين ابدا ليسوا بمعصومين هل هم من اهل الكبائر ابدا ليس من أهل الكبائر يمكن ان يرتكبوا اللمم يمكن ان يرتكبوا اللمم يمكن أن يرتكب ذنبا ويتوب عنه؟ نعم يمكن وإن لم يحدث هذا إلا أنه في الممكن أما أما أن نقول أن آل البيت معصومين أبدا ومن قال أن آل البيت معصومين من الزنوب والمعاصي و فهو يقول بما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وبما لم يقله الإسلام في آل البيت يا فاطمة والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا أحب الناس أحب المخلوقين والمخلوقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد صلى الله عليها وسلم هذه النبي يقول لها اعملي فقالوا البيت ليس بمعصومين ولا معصوم في الدنيا وفي الكون إلا الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم هذه هي قضية كيف ننتسب إلى آل البيت أو كيف نعرف أن هؤلاء من آل البيت بالانتساب وبالسيرة الحسنة الجميلة طيب رجل قال لك أنا من آل البيت وأنت تراه من أهل الذنوب ومن أهل المعاصي ما واجبك نحوهم أن تدعو الله عز وجل له أن يهديه هل أقبل يده؟ هل تقبل أياد آل البيت؟ نعم تقبل أياد آل البيت إذا أحببت وإذا أردت طيب نفترض ان أنا مثلا أعرف أو أعرف بعض آل البيت ولما أسلم عليهم اقبل ايديهم أو اقبل رؤوسهم هل إذا رأيت رجل وأنا أعلم أنه صاحب معصية وصاحب كبائر ومصر عليها وجاء وقال أنا من آل البيت هل اقبل يده؟ لا لا اقبل يده ولكن لا أنكر عليه من أهل البيت لأنه لا يجوز أبدا تقبيل أو إعظام وإجلال وإكبار أهل المعاصي والكبائر المعاصي الكبائر والزنوب المصرة عليها الكبيرة لا يجوز ابدا أن نكبر هؤلاء القوم ونعظمهم بل, بل ندعو الله عز وجل لهم ونعاملهم كما يعامل كل الناس دقيقة أنا عاوز أقف وقفة قبل أن يعني ننطلق أو ننتقل إلى كلام آخر في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبنا نحو آل البيت آل البيت حرمت عليهم الصدقة والزكاة فواجبنا إن كان رجل منهم فقير يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف واحد من آل البيت فقير نعطيه الهدية ولا نعطيه الزكاة نهديه نذهب إليه بمال أو بأشياء ليست من الصدقة ليست من الزكاة ونعطيها له هدية آل البيت يهادو آل البيت تقبل رؤوسهم وتقبل أيديهم ألا البيت يبجل ويعظم ويقدروا. ألا البيت ندعو لهم بالخير والصلاح ألا البيت نطلب منهم الدعاء لنا ألا البيت نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم ألا البيت نتقرب إلى الله عز وجل بذكر سيرتهم. آل البيت ندافع عنهم وعمن أساء إليهم ونمنع عنهم الإساءة. آل البيت نأخذ على يد من يسيء إلى آل البيت. هذه أو هذا واجبنا نحو آل البيت الأحياء أو الأموات. آل البيت هل نذهب؟ إلى قبورهم ونطوف حولها ونتضرع عند هذه القبور لا لا يجوز بأي حال من الأحوال الطواف أو التقرب بالتمسح في قبر من القبور أبدا على آل البيت إذا ماتوا هل يجوز أن نزور قبورهم نعم يجوز أن تزور قبور على آل البيت ما الدليل لأن النبي صلى, الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعنا من زيارة قبر أي أحد وزيارة القبور على وجه العموم جائزة ومباحة ومن السنة فنزور آه قبور آل البيت كما نزور قبور آبائنا كما نزور قبور أي أحد بشرط أو بشروط ألا تبتدع هناك بدعه أو تتشبه بالمبتدعه لا تذهب إلى قبر من قبور آل البيت فتقبل القبر وتطوف حول القبر وتتمسح بالقبر وتعظم القبر أبدا نذهب بكل احترام بكل تقدير السلام عليكم دار قوم السلام عليك يا فلان السلام عليك يا بكل احترام وبكل تبجيل ودون ابتداع. فهذه زيارة قبور على البيت أمر آخر كان دائما شيخنا الشيخ حمد الانصاري رحمه الله يقول لنا أو سألته سؤالا محددا هل أذهب لزيارتي قبري او قبور آل البيت قال نعم ما لم تبتدع او تسكت على البدعه او على المبتدعه انت في نفسك ما تعملش بدعه ولما تشوف بدعه هناك ما تسكتش عليها قلت له انا شخصيا اذهب لازور آل البيت قال لا انت لا تذهب قلت له لماذا قال لأني أعرفك لن تسكت على بدعه هناك وإذا أنقرت البدعه هناك أوزيت أذى شديدا قلت له أذهب إلى قبور آل البيت الذين لا يعرفهم الناس قال نعم أنا شخصيا من دراستي في التاريخ أعرف قبورا لآل البيت آل بيت النبي لا يعرفه أحد من الناس أذهب إليهم أسلم عليهم كما أذهب إلى قبر أبي أو إلى قبر أمي أو إلى قبر أي صديق من الأصدقاء أنا أعلم جيدا أن هناك بعض الإخوة الآن يريد أن يطلق علي النار يريد أن يضربني, يضربني بالرصاص لماذا؟ لاني أقول يجوز زياره القبور نعم يا أخي هذه سنة النبي زيارة القبور من السنة أي قبر كان قبر آل بيت أو غير آل بيت لكن بضوابط وبشروط ألا تحدث بدعة وأن لا يكون هناك في المكان بدعة نحن مطلوب مننا ومحرم علينا أن ندخل في أي مكان فيه بدعة خاصة أنك لن تستطيع أن تنكر هذه البدعة هل يستطيع أحد أن يذهب الى مولد مثلا مولد سيدنا الحسين ويقول للناس اللي انتو بتعملوه ده حرام والشيشة والمخدرات والرأس و... هتقدر تعمل كده هتقتل يبقى لا ابتدع لا اقر على بدعة لا اذهب الى مكان فيه بدعة لا اشد الرحل لا اشد الرحل لا اسافر إلى زيارة فلان ولا فلان هذا قول قول آخر أنه يجوز السفر إلى زيارة قبر أبيك وقبر أمك وقبر جدتك وإن كان في هذه المسألة تفصيل آخر لكن نكتفي بهذا القبر قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان أبو بكر يتعامل مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر لما كان يلقى الحسن والحسين والرواية في البخاري يحمل الحسن والحسين ويقول والله شبيههم بالنبي لا شبيههم بعلي وعلي يسمع هذا الكلام ويضحك ويقبل أبو بكر رأس الحسن والحسين يشيلهم ويقسم بالله أنه شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي سيدنا علي هم ماشيين مع سيدنا علي وعلي يضحك لكلام أبي بكر هذا رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو بكر وردت هذه الرواية عن الاثنين عن عمر وعن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو بكر يقول والله لإسلام العباس أحب إلي من إسلام أبي قحافة وعمر يقسم والله لإسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب يسأل أبو بكر ويسأل عمر لماذا إسلام العباس أحب إليك من إسلام أبو قحافة فيقول أبو بكر لأن إسلام العباس أحب إلى رسول الله من إسلام أبي قحافة وإني أحب ما يحب النبي عما أحب أنا إسلام العباس أحب للنبي من إسلام أبو قحافة يبقى أبو بكر بيحب اللي يحب النبي أكثر مما يحبه هو وعمر يسأل لماذا فيقول لأن إسلام العباسي أحب الي من إسلام الخطاب سيدنا أبو بكر فيما رواه البخاري أرقبوا محمد في آل محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيحب النبي يحب آل النبي اللي عاوز يهدي للنبي يهدي لآل النبي صلى الله عليه وسلم اللي عاوز يقبل رأس النبي يقبل الرأس آلي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر على المنبر يقول للناس أرقبوا محمد أو أرقبوا نبيكم في آل محمد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول لفاطمة ولعلي والله لقرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي ولئن اصل قرابه رسول الله احب الي من ان اصل قرابتي دب يقسم ابو بكر الصديق رضي الله عنه و ارضاه و للكلام بين ابي بكر وبين فاطمه والى غير هذا سيدنا ابو بكر يقول والله لقرابه النبي احب الي من قرابتي ولئن اصل ال قرابة النبي أحب إليه من أن أصل قرابتي، وأنا أقول والله إن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لا أحب إليه من قرابتي، ولن أصل قرابة النبي أحب إليه من أن أصل قرابتي. يعني لو أنا في مشوار وفي مكان وهنا في بيت واحد من أريبي وهنا بيت واحد من آل بيت النبي. ومعنديش وقت غير ان أنا اصل واحد فقط منهم لا اصل قرابه النبي صلى الله عليه وسلم وما قرابتي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما دون الدواوين يعني جعل هناك دواوين بتعطي لكل واحد من الصحابه راتب شهري بدا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بآل بيت رسول الله وأعطى الحسن والحسين مثل ما أعطى علي رضي الله عنه وأرضاه يعني إيه الصحابة رضون الله عليهم سيدنا عمر كان يعطي للصابقين أكثر من اللاحقين ويعطي للمهاجرين أكثر من الأنصار ويعطي من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح ويعطي لكبار الصحابه افضل مما يعطي لصغار الصحابه فاعطى للحسن والحسين مثل علي مثل علي فجاء عبد الله ابن عمر بن الخطاب واعطى لزيد بن حارئ لاسامه بن زيد مثل ما اعطى لكبار الصحابه فجاء عبد الله بن عمر أعطى لعبد الله بن عمر زيه زي كل الناس فجاء عبد الله بن عمر لما أعطيت الحسن والحسين أفضل مني أو أكثر مني فقال ويحك, ويحك آل بيت رسول الله آل بيت رسول الله سيد شباب أهل الجنة أتريد أن تتساوى بهما لا والله ده ما سواش ابنه وهم من سن واحد الحسن والحسين مع عبد الله بن عمر بال إن عبد الله بن عمر أكبر منهم تقريبا بعشر سنوات وأعطاهم أكثر مما أعطى ولده عبد الله بن عمر فعبد الله بن عمر بيستفهم قال له لا دول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنت بالك يا ابن عمر دول آل بيت النبي وغير أن هم آل بيت النبي لا ده مش زي أي حد من آل بيت النبي مش زي أي حد من آل بيت النبي ما هو محمد بن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب من غير السيدة فاطمة هو من آل بيت النبي نعم أنا أرى أنه من آل بيت النبي لأنه ينتسب إلى علي لكن الحسن والحسين لهم خصيصة انهم ينتسبوا الى فاطمة انت عاوذني اسويك ببناء بابناء فاطمة بنت رسول الله لا ده غير كده كمان دول سيدة اهل شباب الجنة انت فين يا عبد الله بن عمر فيقول ابن عمر ولما اعطيت اسامة بن زيد طيب دول من اهل البيت ودول سيدة شباب اهل الجنة طب لماذا لم تعطني أو أعطيت أسامة بن زيد أفضل مني وأنا في سن أسامة ومثل أسامة فقال لست كأسامة وليس أبوك كأبي أسامة أنت مش زي أسامة وأبوك عمر بن الخطاب مش زي زيد بن حارثه أبو أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أسامة أكثر منك ويحب أبو سامة زيد بن حارثة أكثر من حبه لأبيك. إنه حب رسول الله وابن حب رسول الله. أنت من تحب النبي وأبوك ما هوش يحب النبي يبقى سامة بن زيد يا عبد الله بن عمر أحسن منك ليه؟ لأنه كان أحب الناس إلى رسول الله وأبوه كان أحب إلى رسول الله من أبيك. شفت تقدير الصحابة لآل بيت رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما جاء في صلاة الاستسقاء وجاء بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعلي لأن ابن العم أبعد في النسب من العم فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بالعباس عم النبي وصلى ودع قم يا عباس فاستسقي لنا اللهم انا كنا نستسقي بنبيك اللهم انا نستسقي بعم نبيك فاستقنا فسقي المسلمون ونزلت الأمطار والثقاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقدم ويكبر ويجل العباس عم النبي لمجرد أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يوسع المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهدم البيوت التي إلى جوار المسجد وكان من هذه البيوت بيت العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد عمر أن يهدم بيت العباس يدخله في المسجد فقال العباس لا والله لا يكون أبدا لا أهدم بيتا أعطاني إياه النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر وقال لمصلحه الناس يا العباس فابل العباس فنادى عمر على المقداد بن الاسود وصعد عمر على كتف المقداد بن الاسود واراد ان يبدا هو بهدم بيت العباس بان ينزع المزراب الذي يصرف الماء من على السقف فبينما عمر يهم بأخذ المزراب ليكسره إشارة إلى هدم البيت فقال العباس يا عمر أتجرؤ, أتجرؤ أن تنزع مضرابا وضعه النبي بيده فارتجف عمر وكاد أن يسقط من على أكتاف المقداد ونزل يبكي بكاء شديدا والعباس يقول له يا عمر الله الله في عم نبيك الله الله في عم رسولك فقام عمر إلى الناس وقال ايها الناس قد كففت يدي عن العباس وعن بيت العباس حتى يرضى فقام العباس وقال له اما الان يا عمر فنعم انا اهتم البيت لاجل المسلمين رضا وقبول كان سيدنا عمر بيدفع لاصحاب البيوت تعويض رفض العباس أن ياخذ هذا التعويض شوف احترام عمر رضي الله عنه ارضا للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر لما أراد أن يتزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه وعنها وصلى الله عليه وعليها بنت النبي بنت علي من فاطمة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يرسل إلى علي يا علي أنكحني أم كلثوم فيقول له علي ولما فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يوم القيامة يقطع كل نسب إلا ما كان من نسبه وإني أريد أن يكون بيني وبين آل رسول الله نسب فقال علي هي صغيرة قال أرنيها فأرسل علي بأم كلثوم إلى عمر اذهبي إلى أمير المؤمنين وأريه هذا الثوب وأعطاها ثوبا فذهبت إلى أمير المؤمنين عمر فقال عمر ارجعي إلى أبيك وقولي له قد أعجبني الثوب على بركة الله وتزوج سيدنا عمر من الخطاب السيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأنجب منها ولدا سماه زين وهم الاثنين مات يقال ماتت المكرسوم وزيد بن عمر بن الخطاب في يوم واحد سنأتي إلى الكلام عنهم عنها لأنها من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آه هذه آه لمحة عن علاقة أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بالآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني قبل أن نستقبل اتصالاتكم. أنا حقيقة أريد فقط أن أنقل لكم من كتاب الشفاء للقاضي ابن عياد رحمه الله كلام يتعلق بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام على عائشة رضي الله عنها وأرضاه القاضي عياد في الجزء الثاني في صفحة 311. يروي عن الإمام مالك رحمه الله في من سب من انتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لو أن هناك أحد من آل بيت النبي وسبه أحد شتمه أحد يقول الإمام مالك في من سب من انتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب ضربا وجيعا ويشهر به ويحبس طويلا حتى تظهر توبته لأنه استخفاف بحق رسول الله لأن سب آل بيت رسول الله ده استخفاف برسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى من سب أحدا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ضربا وجيعا ويشهر به ويحبس طويلا حتى تظهر توبته مين اللي هيضربه؟ الحاكم ولي الأمر اوعى انت تعمل كده تروح تضرب واحد عشان بيسب واحد من أهل البيت انا عارف ان فلان ده جاري من أهل البيت وفلان ده جارنا التاني شتمه تروح انت تضربه وتسجنه وتحبسه لا دي وظائف ولي الأمر لأن هذا حتى تظهر توبته تظر توبته من إيه؟ من سب من انتسب إلى آل بيت رسول الله لأن هذا استخفاف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه أجمعين الإمام ابن سحن أو الإمام سحنون من أئمة المالكية يقول. من كفر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليا أو عثمان أو غيرهما أو غيرهما فيه قولان قال يقتل وفي رواية أخرى قال يوجع ضربا ويسجن يوجع ضربا ويسجن سيدنا عمر رضي الله عنه أرضى عبد عبيد الله ابن عمر شتم المقداد بن الأسود من الصحابة فأراد عمر أن يقطع لسان عبيد الله ابن عمر ابنه وقال دعوني أقطع لسانه حتى لا يشتم أحدا بعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر كاد أن يقطع لسان عبيد الله بن عمر ابنه علشان شتم المقداد بن الأسود المقداد بن الأسود صحابي ما بالك بقى بمن يشتم أصحاب النبي من يشتم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نستقبل بعض اتصالاتكم قبل انتقضاء الوقت وأرجو أن تكون الاتصالات والمداخلات فيما نتحدث فيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك يا حضرتك انا مهيسة هيثم من اسكندريه اهلا بيك استاذة يا دكتور أهلاً. انا دلوقتي احنا والدتي من الاشراف من عيلة الباقر والدتها فاطمة الباقر فانا احنا طول عمرنا عارفين ان والدتي من الاشراف بس احنا ما عملناش كارنيه نسب ولا حاجة الا قريب وانا اللي عملت لوالدتي وبعد كده اخدوا يمكن شهرين عبال ما ثبتوا النسب لاننا خلاني والدتي وكل اهلي والدتها عاملين كارنيه وقالونا دي اجراءات وجبنا اعلام وراسة و... وحاجات قديمة من زمان اوي اوي اوي وهو مثبت عندهم دهم فانا دلوقتي لما عملت الكرنية انا لقت لما حضرتك اتكلمت دلوقتي وقلت ان الواحد يعني احنا والق لله دفعنا حاجة رمضية جدا او ما استلمنا الكرنية بتاعي وعطوني الشهادة حتى انا ما بروستهاش مدياني الشهادة كبيرة قلت عشان برضو ما بقاش ايه اتباهة حتى قصاد مش كل زميلة عارفين يعني انا مش اقول برضو لاننا كده اكيدنا بقولهم انا من الاشراف يبقى انا لا يعني الحمد لله يعني فانا برضو قلق اي انا معرفش عرض حضرتك يعني تريحني في في الحجة دي حضرتك الله يعني هو اولا دفع فلوس رسوم في مكان علشان اجيب ما يثبت النسب ده ما فيهوش اي مشكلة لان دي رسوم بتدفع زي اي رسوم بتدفع للدولة او للنقابات او لاي مكان أما قضية ان أنت تنتسبي أو لا تنتسبي دي حاجة ترجع لك أنت أنا شخصيا يعني وأي فخر أفضل من انتساب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يكون هذا الانتساب من باب التعالي ومن باب الفشخرة ومن باب يعني يعني ليه وأنا مين وانتم مين لكن إذا كان الانتساب له أسباب فلا مانع من ذلك أبدا بشرط أن يكون تعاليا أو يكون استخفافا بالآخرين وبالمناسبة الانتساب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الانتساب سواء كان النسب من الذكور أو من الإناث يعني أحيانا واحد نسبه متصل بالرجال وأحيانا يكون نسبه متصل بأمه في آل بيت النبي النسب إذا اتصل بالرجال أو اتصل بالنساء صحة لأن آل بيت النبي الحسن والحسن وعلي هم ينتسبون أصلا قبل أن ينتسبوا إلى علي ويلتقوا مع النبي في الجد عبد المطلب هم ينتسبون إلى أمهم الانتساب إلى الأم أو الانتساب إلى الأرض لا بأس به أبدا وربنا عز وجل يعني يرزقنا الصدق نعم يا رفتي السلام, السلام عليكم عليكم السلام إزاي حضرتك يا دكتور صفوت أهلا بيك يا حبيبتي انت مين أنا مروة أهلا يا مروة عندك كم سنة يا مروة عندي ثمان سنوات بسم الله ما شاء الله تفضلي عم... يا مروة تحت أمرك عمود دكتور صفوت تفضلي يا حبيبتي يا شرف لينا ان حضرتك تتمنع من دخول بريطانيا متشكر يا مارو متشكر يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب ينفع اقول نشد اتفضل يا مارو سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا مردعهم ونعيد الحق المغتصبة وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيضه تهر إلى القدس من بعد الزل وذا العار من بعد الزل وذا العار شاطرة يا مروى شاطرة حبيبتي ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك يا رب وأبنائنا وأطفالنا كلهم نراهم يعني من أهل الخير ومن أهل الصلاح ربنا يبارك فيك يا مروى يبارك في أبوك وأمك وعيلتك ويجعلك من الصالحات القانتات إن شاء الله السلام عليكم, عليكم السلام عليكم و السلام و السلام و السلام و دكتور سفر اهلا بك اخي الكريم حضرتك في ضيورك اهلا بك اهلا وسهلا ربنا كل خير يا رب الله يبارك في حضرتك الآن ليه سؤال بعد ازنا حضرتك السيارية يكون في الموضوع ايوه هو في نفس الموضوع يا أخي هل في شجرة نسب لآلة بيت النبي صلى الله عليه وسلم في البلاد العربية وفي في مصر مثلا عندنا ولو كان فيه ايه واجبنا احنا كمسلمين تجاه الآلا بيت النبي صلى الله عليه وسلم والله يا أخ الكريم في شجرة نسب نعم في كل مكان في شجرة نسب أي. لكن ايه واجبنا? احنا قلنا واجبنا عند آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم م. نحبهم ونظهر لهم هذا الحب ونقدرهم ونظهر لهم هذا التقدير ونحترمهم ونظهر لهم هذا الاحترام وندعو لهم ونطالبهم بالدعاء لنا ونهديهم نعطيهم الهدايا محبة وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنا نعرف أنهم من أهل الصلاح نقبل أيديهم نقبل رؤوسهم ندعو لهم أحياء وندعو لهم أموات ويعني نزور قبوره، قبورهم كما نزور قبور أبائنا بالشروط اللي ألتها ألا, ألا نفعل بدعة وألا تكون هناك بدعة تفعل بالمكان وألا نسكت على بدعة هناك ولا نطوف ولا نتمسح ولا كل هذا الكلام معايا في تلفونات تانية الشام الوقت خلص انتهى وقتنا جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم وحتى نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع آل بيت رسول الله صلى الله عليهم وسلم نترككم في رعاية الله وأمنه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بنور العلم والايمان واسرار من القران